ش ب ك ة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم سبحان بعبده باركنا أسرى المسجد المسجد الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الله الذي ليلا الأقصى الذي إلى حوله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 وليتبرو ا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أ ن يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ان هذا ا ل ق ر آ ن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا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 و إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن نهلك ق ر ي ة أ م ر ن ا مترفيها ففسقوا, ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أ ه ل ك ن ا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا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 وقضى ربك الا تعبدوا إ ل ا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما, فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما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 و إ ن من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا واذا قرات ا ل ق ر آ ن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ه حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم اكنه أ ن يفقهوه وفي اذانهم وقرا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 فسينغضون إ ل ي ك ر ؤ و س ه ويقولون متاه و قل عسى ان يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إ ن لبثتم إ ل ا قليلا وقل لعبادي ي ق و ل ا ل ت ي هي أ ح س ن إ ن الشيطان ينزغ بينهم إ ن الشيطان كان ل ل إ ن س ا ن عدوا مبينا ربكم اعلم بكم ان يشاء يرحمكم او ان يشاء يعذبكم وما ارسلناك عليهم وكيلا وربك اعلم بمن في السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض و آ ت ي ن ا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون إ ل ى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا وان من قريه إ ل ا نحن مهلكوها قبل يوم القيامه او معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسكورا وما منعنا ان نرسل ب ا ل آ ي ا ت إ ل ا ان كذب بها الاولون واتينا ثمود الناقه مبصره فظلموا بها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 اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ريب فيه فابى الظالمون الا كفورا قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان ق ت ر ا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 واني لاظنك يا فرعون مثبورا فاراد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إ س ر ا ئ ي ل اسكن و الارض ا فاذا جاء وعد ا ل آ خ ر ه جئنا بكم لفيفا وبالحق انزلناه وبالحق نزل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 و ل م يكن ل ه شريك في ا ل م ل ك و ل م ي ك ن له و ل ي م ن الجزء ذ ل الثاني